بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 لقد كذبوا فسياتيهم انباؤ ما كانوا به يستهزئون اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له والعزيز الرحيم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 ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَّتَ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزت فرعون إن لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير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 فأرسل فرعون في المداين حاشرين إن هؤلاء إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاذون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 وإننا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق, فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم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 الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئه يوم الدين رب هبني حكمه وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعل لي من ورثتك جنة نعيم وافل لأبي وافل لأبي إنه كان من الضالين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 تَالَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّي كُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عادن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 وما أسأل لكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أتتركون فيما هناء آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها ضيم وتنحطون من الجبال بيوتًا فارهين فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم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 فيقولون هل نحن مفرون؟ أَفَبِعذابِنَا يَستعجلون أَفَرَأيتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ سَنينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعَدُونَ مَا أَغْلَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ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 يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً